أو إن نشكو الوطيد أأني يغرن من الذي ضلوا إلا هو ثم نرفس أأني يغرن ذلكم ثم في النار مع I yeah. never لا إِلَهَ إِلَّا ولكن يباخلكم باللغو فيه لا عمد العمال والصالح. فكفى لهم عشرة مساكين من خوصة ما تدعون اهليكم أو كسبتهم او تحرير رقبا. فمن لم بآيات ربنا هو mga sinama ang ko وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ صدق لی ما بین الله يهديه إلى الحق وإلى طريق المستقيم. <تصفيق>